الحمد لله وحده اعز جنده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده احمده واشكره لا راد لفضله واشهد ان محمدا عبده ورسوله جعل الله رزقه تحت ظل رمحه وجعل الصغاره وجعل الصغاره على من خالف امره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلمت تسلما كثيرا اما بعد فيا عباد الله في شهر ربيع الاول وقيل في محرم سنه 7 للهجره وقعت تلك الغزوه السريعه غزوه مطارده لفلول من الاعداء اللصوص الذين اعتدوا على حما المسلمين انها غزوه الغابه وان شئت فسمها غزوه ذي قرد فما هي تفاصيلها كان عيينه ابن حسن الفزاري من اعظم زعماء نفودا بين القبائل النجديه حتى انه لذلك ومع تهوره كان مشهورًا بلقب الأحمق المطاع لأنه كانت تتبعه وتطيع أمره عشرة آلاف قناة من فيزاره وحدها يوجه هذه الآلاف أينما شاء فيطيعونه دون أن يسألوه كيف ولما وكان عيينه هذا من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه في غزوه الاحزاب كان قائد احد الاجنحه الاربعه من القبائل النجديه التي اشتركت مع اليهود في حصار المدينه ولما كانت الحاله التي اعقبت اندحار الاحزاب ومحزبيهم اليهود في غزوه الخندق هي حاله حرب بين المسلمين وقبائل غطفان وفزاره فليس من المستغرب ان يقوم معينه ابن حصن الفزاري بالاغاره على المسلمين وانتهاب اي شيء تابع لهم ولا سيما وان منازل فزاره اقرب المنازل النجديه الى المدينه كانت الغابه منطقه خصبه كثيره النبت والشجر تبعد عن عن وسط المدينه 6 اميال وكانت بها أملاكٌ زراعيةٌ للمسلمين وكانت تُعتبر إحدى مراعي المدينة الرئيسية كانت الغابة أقرب ما تكون إلى منازل عيينة وقومه في زارة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بمجموعةٍ كبيرةٍ من الإبل لترعى في الغابة بعث بها مع غلامٍ له وكان ابو ذر الصحابي المشهور موجودا في هذه الابل مع ولده كما كان معهم الفارس العداء المشهور سلامه بن الاكوع الذي كان يسبق الخيل في عدوه ولما وصلوا الى المرعى في الغابه وباتوا اغار عليهم عند طلوع الفجر عبد الرحمن ابن عيينه ابن حسني سيدي في زاره تسنده قوه كبيره من فرسان غطفان وقد استولى المغيرون على جميع ابل المسلمين وساقوها بعد ان قتلوا ابن ابي ذر الغفاري الذي دافع عن الابل واحتملوا امراته معهم سبيه ولم يكن من الصحابه المحاربين حاضرا ساعه الغاره سيوا سلامه ابن الاكوع الذي كان يركب فرسا لطلحه ابن عبيد الله استعارها منه عند خروجه مع الرعاه استعدادا للطوارئ لما كانت المسافه بين الغابه والمدينه غير قريبه وانه لا بد من ابلاغ النبي القائد صلى الله عليه وسلم واصحابه بسرعه لكي يسرعوا بالنجده لاستنقاذ الابل من مشركي فيزاره وراء سلمة بن الاكوع انه من الصعب عليه وحده الالتحام بالمشركين المغيرين لاستخلاص الابر منهم قرر التخلي عن الفرس التي كان يركبها واستدعى الراعي الوحيد الذي نجا من القتل فطلب ابتدا فطلب منهم تطاء سهوه الجواد والانطلاق باقصى سرعه نحو المدينه لابلاغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر اعتداء ابن حصن على ابله وطلب النجدة لاستنقاذها وفعلا امتطى الراعي واسمه رباح امتطى سهوة جواذ ابن الاكوع وانطلق نحو المدينه يسابق الريح ولم تكن الا سويعات قليله حتى كان في المدينه يصرخ الفزع الفزع وكانت هذه الكايمه كافيه لتعبئه كل من في المدينه من المحاربين لانه لا يصرخ بها لا يصرخ بها الا عندما تتعرض بلاد المسلمين لخطر جسيم من قبل اعدائهم ولما تبلغ المسلمون جليه الخبر اهتم النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما شديدا لاستياء لاستياء الكفره على الابل لان ذلك يعد تحديا صارخا من غطفان للمسلمين واستهانة بقوتهم حيث جرات حيث جرات غطفان واغارت على شرح المسلمين في منطقة تعتبر من ضواحي المدينه واجتياح ابي للمسلمين منها اعتبره المسلمون عملا بالغ الخطوره وفسر بانه قد يكون بمثابه جس النبض لقوات المسلمين ومقدمه لهجوم شامل تقوم به قبائل غطفان على المدينه نفسها لان فيزاره وحدها التي يتزعمها عيينه تستطيع ان تحشد 10000 مقاتل لذلك اهتم صلى الله عليه وسلم لهذه الحادثه اهتماما عظيما وجهز جيشا كبيرا لمطارده المغيرين ولمطارده المغيرين قوام هذا الجيش 700 مقاتل تحركوا من المدينه بقياده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الى منطقه الغابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث امامه بقوه خفيفه من الفرسان لمقاتله المغيرين واشغالهم بقياده الفارس الانصاري الشهير سعد بن زيد بن مالك ثم لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم في عامه الجيش وقد اشتبكت فصيله الفرسان النبويه مع المغيرين وعلى قله رجالها وكثره العدو تمكنت من دحرهم واستعاده كل ما انتهبوه من ابل المسلمين ثم طاردتهم حتى قذفت بهم الى ما وراء حدود المسلمين ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم القائد الى منطقه الغابه الا ان الا بعد ان دحرت الا باعداء ان دحرت فصيله فرسانه قوات الغطفانيين المعتدين وقد ابدى سلامه ابن الاكوع في هذه المعركه بطوله نادره وخاصه قبل وصول كتيبه الفرسان النبويه حيث ظل لوحده وبمفرده يشاغل المغيرين ويرميهم بالنبل تاره وكان من اعظم الرومات في عصره وتاره بالحجاره وقد استخلص مجموعه كبيره من الابل المنهوبه قبل قدوم كتيبه الفرسان النبويه وقد استشهد في هذه العمليه ثلاثه من المسلمين اثنان من افراد فصيله الفرسان النبويه هما محرز بن نظله قتله عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن ووقاص ابن محرز وابن ابي ذر اما قتل المشركين فقد كانوا ثلاثة من فرسانهم وهم حبيب وعبد الرحمن ابنا عيينة ابن حسن وفارس لهم يقال له مسعده اما المراه التي اسره المغيرون من غطفان وهي زوجة ابن ابي ذر رضي الله عنهما الذي قتله المشركون اثناء الغاره في الغابه فقد عادت الى المدينه سالمه بعد ان تمكنت من الافلات من القوم على ظهر ناقه تابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن برهان الدين وانفلتت المراه من الوثاق ليلى فاتتت الابل فجعلت اذا دنت من البعير رغى فتركت حتى انتهت الى العذبا ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترغ فقعدت على عجوزها ثم زجرتها وعلموا بها فطلبوها فاعجزتهم ونذرت ان نجاها الله عز وجل لتنحرنها فلما اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذا النذر تبسم تبسم صلى الله عليه وسلم وقال باس ما جزيتيها اي انها حملتك ونجت بك من الاعداء فيكون جزاؤها النحر ثم قال لها صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصيه الله ولا فيما لا تملكين وهذه الغزوه عباد الله تعتبر من اكبر الغزوات التاديبيه التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ضد اعراب نجد بعد غزوه الاحزاب وبني قريظه وقبل غزوة خيبر بعدة ليالٍ فقط هذه قصة غزوةٍ من غزوات المُصطفى صلى الله عليه وسلم منسية البطل الشُجاع المقدام والسياسيُّ البارع رمزُ الرحمة ونبيُّ الملحمة فما أحوجنا إلى التمعُن في سيرته في سلمه وحربه في بيته ومجتمعه صلواتُ ربِّه وسلامُه عليه لقد كان لكم في رسولِ الله وعليه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 اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صاحب الشفاعه العظمى وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله هذه الغزوه السريعه ناخذ منها الدروس والعبر نستلهم منها العظه والتذكره ولا عجب فهي من سيره المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي كل حركه وسكنه في حياته فيها في هالموعظه والمنفعه اول هذه الدروس ان الكفره لا يالون جهدا في النيل من مقدرات الامه مهما كانت ومهما كان الوقت اذا سنحت لهم الفرصه وقد راينا كيف حاول قائد غطفان في غزوه الاحزاب ان يقود الجموع وها هو ينتهز الفرصه للانقضاض على اموال المسلمين ويغير عليها ويستلبها وفي هذه الغزوه نرى عزه المسلم في دفاعه عن دينه وعن ماله فليس بذليل فليس بذليل يستباح ماله وليس بخوار او جبان يهرب من اللقاء فمع كثره عدد المغيرين الاعداء وقف لهم سلامه ابن الاكوعلي وحده يشاغلهم بالرمي بالنبال وبالحجاره يهجم عليهم تاره ويكر عليهم تاره اخرى حتى أعياهم وأجهدهم حتى قدمت القوة التي بعثها صلى الله عليه وسلم ونرى في هذه الغزوة جمال التخطيط وسرعة التنفيذ من ذلك الصحابي سلمة بن الأكوع ومن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلن التعبئة وقاد جيشاً قوامه سبعمائة مقاتل ومن الدروس أن الاعتداء على الأمة وقال وعلى بعض ممتلكاتها من قبل الاعداء ينبغي ان يقابل بالحزم حتى يحفظ للامه كرامتها فانظروا حتى يحفظ للامه كرامتها فانظروا كيف جهز الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجيش لردع تلك القوه الظالمه المعتديه على اموال المسلمين وانك لتعجب من قوه المسلمين واستعدادهم حيث ان هذه الغزوه جاءت قبل غزوه خيبر الفاصله بعده ليال فقط فلم يثنيهم العزم عن خوض تلك المعركه السريعه تاديبا لفلول الاعراب التي ربما تمن التي ربما تمنيها انفسها بالانقضاض على المدينه حينما ينشغل المسلمون بغزوه خيبر مع اليهود ومن الدروس والعبر سيره ذلك الصحابي سيره ذلك الصحابي العطره سلامه ابن الاكوع فهو انموذج الرامي القوي المصيب فهو انموذج الرامي القوي المصيب الذي لا يكاد يخطئ وهو انموذج العداء المسلم الذي يسبق الخيل ولك ان تعرف مدى سرعته اذا كانت الخيل تصل سرعتها 80 كيلا في الساعه والعجيب العجيب ان هذا الصحابي يتمتع بلياقه جسميه فائقه فبعد فبعد هذه المطارده المتعبه من اول النهار التي قام بها في اول الغزوه بمفرده الا انه في نهايتها في نهايتها ينادي احد الانصار للمسابقه فيخرج له من يخرج له سلامه ويجعل هذا الصحابي الانصاري يسير بعض الوقت حتى اذا قارب وشارف المدينه شد سلمته واطلق لساقيه الريح فسبقه رضوان الله عليهما ومن تلك الدروس انه ليس كل مجتهد مصيب كما فعلت تلك الصحابيه حينما نذرت نحر الناقه ان نجاها الله ان نجاها الله وايضا فلا يجوز النذر في المعصيه ولا يجب الوفاء به ويلحق ويلحق به نذر للانسان فيما لا يملك ايها المسلمون ما اجمل تلك الايام وما اجمل ان يعيشها الانسان ما اجمل ان يعيشها الانسان المسلم بقراءه بقراءه احداثها يستجلي عبرها ويستنشق عبيرها ويعيش مع الصحابه الكرام وتفانيهم في خدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خدمه الدين والاسلام فيترضى عنهم ويحبهم ويتمنى اللحاق بهم ويعرف ضلال من تنقصهم وسبهم ولعنهم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا فصلي عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذ من خذل الدين اللهم خذ من خذل الدين اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم ايد امامنا بنصرك اللهم ايد امامنا بنصرك واجعل عزه في دينك يا رب العالمين اللهم استوزر له الوزراء النصح اللهم ابعد عنه وزراء السوء وبطانه السوء والمتملقين يا رب العالمين اللهم يا ربي فارحم به رعيته اللهم فرحم به رعيته اللهم يا حي يا قيوم من شق علينا فشقق عليه يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم في الشام فقد طال عناءهم اللهم كن لهم في الشام فقد طال عناءهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمهم برحمتك اللهم اكلأهم بكلاءتك اللهم ياذا الجلال والإكرام اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم واجعلهم غصة في حلوق الظالمين